الحمد لله لك الحمد ن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق وقولك حق ولك والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ثم نورك فاديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وما صلت يدك فأعطيت فلك الحمد إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عدامك إن عدامك الجد من الكفار ملحق الحمد لله الذي بلغتنا شهر رمضان الحمد لله الذي بلغتنا شهر رمضان الحمد لله الذي أأنتنا عن الصيام والقيام الحمد لله الذي خلق السماء وجعل الظلمات والنوم أحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وأسقانا فكل بنا إن حسن أبنا الحمد لله غير مودع ولا مكافٍ ولا مكفور ولا مستغن عن الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم وإياك نعبد وإياك نستعيد إياك يا إلهنا نعبد ولك نصلي ونسعد وإليك نسعى ونحفد نغجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجن بالكفار ملحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في عافيت وتغلى نا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الصف النشر وما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدلو موارد ولا يعز من عادت تبارك عندنا تعاليت السر فيك الله من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك الله مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طوعتك ما تملغنا به جنتك ومن اليقين ما تغون به علينا مصار ورائم الدنيا ومتعنا بأسماعنا ومصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا فاجعله الوارث منا فاجعل ثقنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادا ولا تجعل مصيمتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم وهدي بالآيات والذكر الحكيم وتقمل منا إنك أنت السميع العليم وتو علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان واعنا على الصيام والقيام وقول وعملوا الصالحا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم لا تنعلنا ذنبا إلا غفغتا إلا نفسا ولا دينا إلا قضيتا ولا ولا إلا ندين، ولا مظلوم إلا أن تصرت، <تصفيق> ولا أسيء من المسلمين إلا فكت التأصيل، ولا ح. من حوائد الدنيا والآخرة هي لك غضا ولدا فيها صلاة إلا أن تنعنا قضائنا ويسرتاننا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأماتنا اللهم اغفع قدرهم ويسر لهم أمورهم اللهم اللهم اغسق قلبي الراضي فيه اللهم اغسقنا كما ربونا صغار كما ربونا صغار يا رب العالمين اللهم ارحمهم اللهم الله أحط من ذكر وأحق من عبد وأدواد من سئل وأوسأ الملك الذي لا شريك لك والفرض الذي نالد لك لن تطاع إلا بعلمك لن تطاع إلا بإذنك ولن تصاع إلا بعلمك تطاع فتشهر وتصاع فتغفر أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت بالنراص والأقدام القلوب لك مخطئ عندك زو... القلوب لك مخ والصيام والسرورك على الاله الحلال وما أحلت ما حرمت والدين ما شات والأمر ما قضيت وأنت الله لا إله إلا أنت كل شيء كل شيء هالك إلا وجهك اللهم إننا نسلك رضاك والجنة ونعوذ بك من الله ونعوذ بك من سخطك النار يا رب العالمين اللهم إننا نسلك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار برحمةك يا رحمن رحم الراحمين الله موصول المسلمين وال穆سلمات الله موفور للمسلمين وال穆سلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياه من الله موفور للمسلمين وال穆سلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياه منهم والاموات برحمةك يا واهم العطيات ويغافل الذنوب والخطئات يا رب العالمين الله موصول المجاهدين الله موصور اخواننا المجاهدين في كل مكان فوق كل عقب وتحت كل سما Allahümme ansurhum nasran mu'ansara Nasha nasran qariba Fethan ajila ya rabbal alamin Allahümme ansurhum fi Fulestin Allahümme ansurhum fi Uyghur Allahümme ansurhum fi wa fi Afganistan Wa fi Al-Iraq wa fi Yemen Wa fi jami'i d'walil islami ya rabbal alamin Allahümme ansurhum nasran mubi'na ya rabbal alamin Allahümme alayka bi'adu'ihim fa'innahum na ya'adu'uhim Amin subanak Allahumma talal layl al zalimin Allahumma talal layl al inna nasaluka fi hadhihi al muslimina shifaa'aka wa afiyatak Allahumma inna nasaluka fi hadhihi muslimina Allah Allahumma ensel şifakana على ve mabzal Müslümanin, يا Rabbi العالمين Allahumma, هذا dua'ına ve anta raja'ına, ve lahaula ve la kuwatanına, inna bikt. Anta hasuna ve anta vakil. Ve nihmal maula ve nihmal usir. Subhanakubikak, rubi' al-azze, t-ameel sifat. Ve selam ala al-Muslimin ve